السبيل يثقفونكم يكونوا لكم أعداء ويبيسون ويبيسون إليكم أيديهم وألسنته بالسوء وودو لو تكفرون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 Tack <try> كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك لا أستغفرن وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمَّ وَدَّهَا وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظهر على إخراجكم أن تولّوهم وما يتولّهم فأولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان عللمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم واتوا هُمَّا <تصفيق> أَنفَقُوا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 det <try>